سوره مريم بسم الله الرحمن الرحيم <متحدث> كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا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 وَلَكَذٰلِكَ قال, قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثلاث ليال سويا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 هَبْ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّنَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هو علي هين 117. وَكَانَ أمرا مقضيا 118. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 119. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 110. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آل بالصلاه وانصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اضعك حيا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 يوم في ضلال مبين وانذر يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرزق الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من سَلَّا كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ رَائِقًا بِوَكُلًّا جَعَلْنَا نبيا رحمتنا وجعلنا لهم, وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له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 إهُ كان سجزيق النَّب وَرفنهُ كان ية فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولى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 ُ إ نورث من عبادنا من كان تقنّ وَماتزل إلا بأَمر رك لَ ما ب عدينين وَما خلفَناَ وَما بين ذلك وما كان رربّ كان سنيا ررب السماتِ وَن أرض وَما بينَهُ فعبُُهُ هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت ل سوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ان خلقناه قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرا الشاطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزع عن كل شيعه ايهم اشد على الرحمن ايهم اشد على الرحمن اعتييا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 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَكفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ المجرمين إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَاءً فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَاءٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ